الذين يبلغون رسالات الله ويحشونهم ولا يحشون ونقذع هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم you. Yeah وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَبَشِّرِ فَوَجَّهَ كُلَّ Bismillahirrahmanirrahim dans فَأَمَّا Mm-mm. -hmm. with the If right. right. فإذا طرق وتفمص و الى ربك تقبر فرر فإذا فانى قدام والله <gülüyor> خالق قرأ وربك لك رب <تصفيق> الذي علم في القلوب اقرا باسم ربك لحاب تلاوة من سورة الأحزاب وقصار الصور تلاها علينا القارئ الشيخ عثمان شبرعو في دعاة